وقال فرعون يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 اتبعون <تسبيق يتضحون> اهدكم <من> سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَخْلُونُنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ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 ليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن هم أصحاب النار فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا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 ادخلوا الم فرعون اشد العذاب الله الله اكبر